رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيرانا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري العصمة هو المنع الله تعالى هو عصم أنبياءه من الكفر من الكبائر من صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها الحفظ لذلك لا يقال عن الله معصوم يقال الله تبارك وتعالى منزه عما لا يليق به فالنبي كان يدعو بهذه الكلمات وانتبه أحبابي سيرد معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعوات تشريعا لأمته لا يعني أنه قد يحصل منه هذا الفساد أو هذا الفساد مما لا يليق به عليه الصلاة والسلام ومما استعاذى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 وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ ليس كل إنسان يموت يرتاح مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة قال إما مستريح وإما مستراح منه فإذا الموت يكون راحة لمن؟ لمن اتقى الله هذا إذا جاءه ملك الموت يرتاح لماذا؟ لأنه عرف أنه ينتقل إلى النعيم في القبر وفي الآخرة الله يجعل الموت مخلصاً لنا راحة لنا آمين فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء واجعل الحياة زيادة لي في كل خير يجوز أن تدعو الإنسان بطول العمر لكن قيدها له خير ما هو تقول مثلاً اللهم أطل عمره مع حسن الحال هذا شيء حسن وروا أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد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 الله لا إله إلا هو لا خالق إلا هو أحد صمد ليس جسما وغني عن العالمين لم يلد ولم يولد ليس له أصل ولا فرع ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبيها أحد وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله وترجمان القرآن هذا الولي الصالح العالم حبر الأمة رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت الإسلام هو الانقياد هذا لغة وشرعا انقياد مخصوص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت الإيمان هو التصديق هذا لغة وشرعا التصديق المخصوص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعليك توكلت ثقه القلب بالله الاعتماد الحقيقي على الله هذا التوكل فنقول وعليك توكلت واليك انبت يعني اليك رجعت يا الله وهذا في حث على التوبه وبك خاصمت يعني استعين بك ان خاصمت انسانا أي بحق أستعين بالله تبارك وتعالى وقال بعض العلماء يخاصم لله ما معناه؟ يعني كان يغضب لله يعني إذا انتهكت محارم الله إذا وقع الشخص في الحرام أنت تغضب لأن الله عصية هذا الإنسان الكامل يكون يغضب لله لا لامر الدنيا اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني الله خالق الضلالة وخالق الهدى لكن لا يقال الله من أسمائه الضال أو المضل الله يضل من يشاء يخلق الضلالة في من يشاء ويخلق الهدى في من شاء فأنا أستعيذ بالله أن يجعل فيي الضلالة هذا معنى الدعاء انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون كل من عليها فان الله تعالى جعل الانس والجن يموتون وروى الترمذي وغيره عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وكان من العشرة المبشرين وكان دعاؤه مستجاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون يعني يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم النبي من بني إسرائيل سمي بذلك لأنه صاحب الحوت بلعه الحوت دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت قال بعض العلماء بقي في بطن الحوت أربعين ليلة وصار يسمع تسبيح الحوت يسمع تسبيح الحوت في جوف الحوت هذا من باب خرق العادة كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت هذا توحيد وهذا تنزيه سبحانك زيادة تنزيه أنزه الله عما لا يجوز في حقه إني كنت من الظالمين الذي يقع في معصية الله هذا ظلم نفسه ولو لم يؤذي غيره نعم النبي قد يقع في معصية صغيرة ما فيها خسة ولكن يتوب فورا حتى لا يقتدي حتى لا يقتدي به فيها غيره فيونس صلى الله عليه وسلم ترك قومه من غير انتظار الوحي ثم الله تبارك وتعالى ضيق عليه بأن بلعه الحوت ثم لفظه الحوت ولم يمت من هذا صلى الله عليه وسلم فكان يدعو هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له لذلك يا أحباب أدخلوا في أدعيتكم هذه الألفاظ الطيبة المباركة التي سمعناها وروا ابن ماجة وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء بعد الأربعة مريم فاطمة خديجة آسية ثم عائشة أما بالعلم فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها أعلم امرأة أفقها امرأة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله وهذه من الأدعية التي يقال لها الأدعية الجامعة لفظها يجمع أمورا كثيرة اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ومن منا أعرف بما يسأل الله تبارك وتعالى من نبينا لذلك هذا واضب عليه أسأل الله من خير ما سأل ربنا تعالى نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ورسولك محمد أعوذ بك يعني أستجير يعني يا رب احفظني من الشر الذي استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل فإذاً لا بأس أن يسأل الله تعالى الإنسان من الجنة ولا مانع من أن تستعيذ بالله من النار بعض الناس باسم التصوف والتصوف الحقيقي منهم براء يقولون لك نحن لا نعبد الله خوفاً من ناره وطمعاً بجنته وإنما نعبد الله لأنه يستحق العبادة نقول لهم لا مانع من أن تجمع بين هذا كله فنقول مثلا. الله تعالى نعبده لأنه يستحق العبادة وخوفاً من عذابه جهنم ونحوها وطمعاً بجنته ونعيمه هذا لا بأس به قال وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وانتبهوا يا أحباب الدعاء لا يغير من مشيئة الله شيئا الدعاء لا يرد تقدير الله ولا علم الله ولا مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أحبابي عليكم بهذه الأوراد هلموا إلى الخيرات جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته